Thank you. والغادي افضل من من طغى شدتوني في البعاد افضل من من طغى يمني اذا افضل كما قال لي منني اذا دَفْطِي <تصفيق> عِيْمَامُ لَوْلَا تَحْشَك سِوَامُ وَتَدَمْ بِعِيْمَامُ لَوْلَا تَحْشَك سِوَامُ يا إلهي او يا الهي يا مجيب طيبه لي يا إلهي يا الهي يا مجيب طيبه لي يا الهي يا موجيكم في طيبه لي حبيب يا الهي يا موجيكم في طيبه لي حبيب دو ارجو يشفع لنا بدنا من بي ارجو